وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عاب إن ربك لذ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 المسكين وتأكلون التراث أكل اللمو وتحبون المال حب الجما كلا إذا دكست الأرض دك دكاد وجاء ربك والملك صف صف وجيء يوم تذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة